ومن ضغى علينا يا رب العالمين اللهم صلي وسلم ودارك على محمد وعلى أهلي وصحبه وسلم بسمنا الكثير السلام عليكم وحيدة وإحنا نتضغى وركاته نقول ومضى نصف من شعبات ومضى من أعمالنا سبحان الله كنا نترقب كنا نترقب شهر شعبان ونقول ذلك شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى رب العباد شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى رب العباد أرفع أعمالنا، ترفع في ذلك الشهر، ويقضي ربي سبحانه وتعالى في ليلة النصر لكل مؤمن، إلا مشلّق أو مشاحين، فاللهم نسألك رحمتك، اللهم خف لنا جميعا، يا رب العالمين، اللهم أجعل أعمالنا ترفع عليك وأنت راضٍ عني، اللهم لا تجرنا بالدنيا، اللهم نسألك ربي. الا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ايه هو ولا اعرفش كده ممكن تكون البتاعه حصلت زي المره اللي نعم في مروحه فيها كهرباء بتشحنوها يا عائشه فيها مروحة في كهربا مش اللي تحت طيب اتفضل الصوت مش مظبوط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يظهر ان عشان العدد كبير النهارده فوق وتحت فبتهيالي كده ان احنا شكلنا هنروح يعني فايه رايكم بعد الدعاء ده كده ادي طيب انا عايز اقول لكم حاجة كده في ان خصائص الفتره اللي احنا عايشين فيها دي اللي هو زي نصح كيف نصح في هذه في هذه الفترة التي نقول فيها اللهم ارفع عملنا إليك يا ربي وأنت راض اللهم ارفع عملنا إليك يا ربي وأنت راض اللهم ارفعها وأنت راض عنا. نقول يا أشبتي في أمر هام لا بد أن نتذكره كيف يكون في هذه المرحلة التي نقبل فيها على الله عز وجل خصائصها إزاي نربي قلوبنا ترباعي منية؟ إزاي ربي نفسي وربي قلبي؟ إزاي أقبل على الله؟ إزاي أصف حالي مع الله عز وجل؟ كيف تصلح القلوب مع الله عز وجل؟ نظمت عملتي فيها؟ ولا حاجة من الخدم جرت خدت منه؟ <تصفيق> نقول أعظم شيء في حياة كل مسلم إنه يسأل نفسه هل أنت وهل أنا موثق الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى توثيق الثقة الصلة بين وبين الله عز وجل كيف تكون الصلة بين العبد وبين الله إزاي إزاي إن الإنسان يبتدي إزاي إن الإنسان يبتدي يربط رباط شبيه ونقول أحبتي بالله إذا كان ذلك الرباط الذي بينك وبين الله رثيقا فلا همك بعد ذلك رباط من. اي رباط المهم أن يربطك برب أن يكون رباط قوي ورباط الايمان اياك ان أن يكون رباطك بالله عز وجل رباط ضعيف يفطر بالدنيا وضيع ما فتن الحياة نقاط هامه نسأل كل واحد يسأل نفسها سؤال أولا كيف أوصق الصقة بالله اوصل الصلة بيني وبينه كيفية توثيق الصلة بين العبد وبين الرب, بين الرب. اوثق صلتي؟ بيني وبين ربي سبحانه وتعالى؟ اسألي نفسك وضعي لنفسك نقاط واحنا في الفترة اللي قبل من ندخل على رمضان ابتدي لو ما اصلحتيش هذه الصلة من الآن لن تصلحي في رمضان لم لو لم تصلحي هذه الصلة التي بينك وبين ربي من الآن يبقى في رمضان أنت عندي أنت أنت على ما أنت فيه مفروض كانت الصلة دي تبقى في كل أوقات حياتنا. ولكن نقول إذا كان الإنسان فرط فيما مضى باقي من الزمن قليلا عصّ الله عز وجل أن يقبلنا في هذا القليل وأن يعفو عنا وأن يتقبلنا يا حبتي أول شيء في توثيق أو أول شيء أو النقطة في توثيق الصلع بالله سبحانه وتعالى التوبة التوبة البعض فينا لما منيجي بتجيب سرة التوبة يقول إيه يقول ماذا يقول يقول أتوب من إيه وأنا بعمل إيه أنا ما عملتش حاجة. ده من منناس كتير جداً ده أنا حتى على الأقل بصلي صح مش بصلي لصلاف وقتها أو كذا أو كذا لكن بعمل أقول لك لا تكون مصرى بهذا الشكل الصلة اللي هكون بينك ومين الله عزا والتوبة توبة بكل شروط التوبة لازم تكون توبة نصوح لازم تكون توبة خالصة لله لازم تكون توبة أن تشوفي إيه الذنوب المقصرة فيها إيه الذنوب اللي بتقع فيها وما زلت مصر عليها قبل أن يفتح ذلك الباب الذي فيه تفتح أبواب الجنان إياك أن تفتح أبواب الجنان ولا يكون لك من ذلك الفتح أو يكون لنا نصيب من ذلك الفتح أو نكون مطرودين من عند الباب ولا نكون مطرودين إلا إذا كنا مصرين على ما نحن عليه من معاصي أو تقصير في حق الله سبحانه وتعالى فالنقصة الأولى حبيبتي في الله التوبة مع تذكر أني وأنت مقصرين جدا. بحق الله سبحانه وتعالى نقول والله يا ربي لو ظل العبد في كل لحظة من لحظات حياته ساجدا لك لن يوفي حق شكر نعمة واحدة أن بها علينا والله يا ربي لو أن العبد ساجدا لك في كل وقت لم يرفع رأسه إلا في عرصات يوم القيامة والله ما وفينا شكر نعمة واحدة لله سبحانه وتعالى فهل أنت تائبه هل أنت دائما متذكره ذنبك؟ هل أنت دائما مستغفرة؟ هل أنت عائدة دائما إلى الله؟ هل أنت دائما أوابة منيبة؟ أقول لك انظري لظاهرك وباطنك لو لقيت نفسك ظاهرك يشغل هواكي أو لك لسه بعد لم يعود بعد إذا كان هواكي هو اللي يشغل ظاهرك أو باطنك أقول لك ومتى تكون التوبة؟ يا احبائي إذا أغلقت علينا القمور لا تكون توبة إذا وصلت الروح للحلقوم فلا تكون التوبة إذا غرغر غر الإنسان فلا تكون التوبة التوبة أن يكون الإنسان يتوب هو إلى الله عز وجل وهو معاف في عافية فيتوب يتوب إلى الله عز وجل ولكن إذا جاء أحد النوم فلاحظ بارجوع رجوع من إنسان يشعر إنه في الموت يصير يقول أنا تبت الآن أقول هذه توبة فرعون هذه توبة فرعون الذي عندما غرق الأمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو فقال له ربي سبحانه وتعالى الآن اشتغل عصايا ما التوبه التوبة ونقول في ذلك في هذه التوبة ويل لكل مس مسوف لأن التوبة تحتاج أن الإنسان يبحث في حياته وفي نفسه وفي تقصيري وفي قلة عملي والتبطي إليك يا ربي من هذا وهذا وذاك, وذاك وذاك وذاك وأعود إلى الله سبحانه وتعالى لأعمل وأبتهي ارزقني وإياكم توبة النصوحه وتقبلني وإياكم بتوبة النصوحه لله سبحانه وتعالى فاكثروا احبتي أكثر من الاستغفار اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم هب المسئين منا المحسين اجعل لسانك دائما مرطب مرطب بالاستغفار اجعل لسانك دائما مرطب بالاستغفار هنيئا لك إذا كنت من المستغفرين ثم قبل التوبتك هنيئا لك اذا كنت من التائبين ثم فتح ربي سبحانه وتعالى لك باب القبول اللهم ارزقني واياكم في توثيق الصخر بالله سبحانه وتعالى النقطه الثانيه التوبة طبعا عاوزين نتكلم ونقول ممكن انسان في التوبه يا جماعه لازم يكون صادق مع الله في التوبه التوبه مش زي ما ابليس اللين قال إيه؟ اني اخاف الله رب العالمين حتى ابليس ارسل على فكره مشركه إبليس ارسل لكن فلا نكون مثله هل هو خاف يقظ رب العالمين لو خاف الله رب العالمين لعن لبطاعه الله عز وجل لا سجد كما أمر ربي سبحانه وتعالى لكنه لم يسجد تكبراً واستعلاءً وحقداً وحسدا فاللهم خلص قلوبنا من امراض اللهم خلص قلوبنا من كل امراض القلب اللهم نقي قلوبنا من أمراض القلب من أراد الثقة الصلة الوثيقة بين وبين الله سبحانه وتعالى فعليه بداية بالتوبة وعليه بالاستغفار وعليه بتذكر تقصير العبد في حق الله عز وجل نقطة ثانية لمن أراضي هذه الصلة إبداء العبد فقره إلى ربه وأن العبد هو الذي يحتاج العبادة كلنا محتاجين احنا ومن يعبد إن الله فإننا نتقوى القلوب كنا محتاجين جدا لمواسم الطعاد نحن بنحتاج لهذه الأيام، بنحتاج لمواسم التعظي شهر شعبان شهر أن ترفع فيه الأعمال إن الإنسان يبقى منكسر ومتزلل ومقبل على الله عز وجل متذكر كم هو مقصر ومقبل على الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح علشان يدخل باقي يدخل رمضان ويفتح باب رمضان وهو تائب عابد لله نحن الذي نحتاج إلى العبادة فالله سبحانه وتعالى لا ينتفع بعادة أي عبد منه لأن هذه العبادة إذا قام العبد بعبادة الله الواحد، اللي المحتاج للعبادة لذة العبادة يا جماعة الإنسان لما يشعر بالعبادة أو يتلذذ بالطاعة بأي طاعة بتعملها لله عز وجل إذا وجدتي إخلاصا للطاعة وجدتي لذة عبادة في قلبك إذا كانت عبادتي خلصا لله عز وجل من او أنا مش عايز أقول بس عبادة الباطن أقول أعظم عبادة الزهوة عبادة الباطن كل عبادة تقرب فيها <تصفيق> إلى الله ولذلك في كل جارحة لله عز وجل عبودية لله كل جوارحك هتسأل كل جرحة من جوارحك هتسأل إياك أن تكون وإيايا أيضا أن تكون كل جارحة من جوارحنا خصنا لنا يوم القيامة تقع في المعصية من أجل هذه الجارحة وتأتي يوم القيامة تخاصمك بينك بين الله عز وجل ذلك نقول يا أحبائي ابدأ فقرك إلى رب العالمين تزللك وانكسارك واحتياجك وأنتم الفقراء الله يا أحبائي كلنا فقراء لله عزوجل من منا غني من الغني عن من الغني عن عطائي؟ الغني, الغني الحميد هو الله عزوجل أما نحن فقراء كل واحدة فينا تفتقر إلى تفتقر إلى النفس كل واحدة فينا تفتقر حتى من من يذكرها بالتوبة كل واحدة فينا ت يعني تحتاج من الله سبحانه وتعالى حفظه وحفظ ربي ورعايتي وتوفيقه وتسديدي من الله سبحانه وتعالى فنحتاج إلى ربي ومعونة ربي في كل نفس من أنفسنا فاللهم أعننا اللهم سددنا اللهم وفقنا اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين نقول يا أحبائي ابدأ فقرك إلى الله عز وجل وعلنها بينك وبيني بينك وبين نفسك يا رب بعبدة فقيرة اليك تحتاج إلى عبنك إياك نعبد وإياك نستعين النقطه الثالثة من توسيق الصلة بينك وبين الله عز وجل تصحيح نيتك وسلوكك في كل عمل تصحيح نيتك وسلوكك في كل عمل تصحيح النيئة وسلوكك في كل عمل بمعنى أنا جاي من يوم المسجد سألي نفسك انت يوم نهاردة جاءي من يوم المسجد ليه؟ يعني في نوايا كثيرة ممكن نجدها يجب يوم عشان أقبلك على الله عشان في بيت من بيوت الله علشان تذكر بالله عز وجل علشان النية محلها القلب والذي علمنا الله إذا كانت نواياك لغير نيتك لغير الله ترد النية على الله يا ما شاء الله قوته الله بالله لو كان العدد اللي موجود النعارة دا في الظر الفعل والظر التحتمي النية أقبل على الله عز وجل أقول أبشر إذا كانت النية كذلك وأما إذا كانت بعض البعض نية غير ذلك، يبقى برضو كل بعلماء مناوى، ولا كل بعلماء. وزي ما نقول، بتصحيح النية يا حباي كل عمل. ابتدي من الآن، من الآن كل أعمالك استحضري لها نية صالحة. كل عمل تقوم بلي استحضري بنية صالحة. كان سلفنا الصالح إذا كان أراد أن يعمل العمل، فلم يجب له نية؟ فلا يعمل العمل يقول لم أجد الآن نية تحضرني لذلك العمل لحد ما يجي بقى يبتدي سبحان الله يبتدي النية تحضره يقول الآن الآن حضرت النية النية هذا العمل عمله خالص ليه عشان يكون عمله خالص الله يعبد يعني سبحان الله لو واحد كان معه واحد مثلا ومعه أكل ومعه زلمش عليه بالأكل وابتدا يفكر في النية نيته لو كان فعلاً قاله كل معايا حكون نيته خالصة ولا بس له إيه؟ ما تفضل؟ تفضل كذا وكذا يعني ها؟ تعرف البعض يقول لي لواحد تفضل؟ بس تفضل بمعنى إيه؟ إيه وع تتحذن؟ ما تأكل معي؟ تأكل معي؟ تأكل معي؟ لكن هو نعم؟ النيته هنا إيه بقى؟ هو فعلا نيته إنه هو عايز أكله ولنيته إني يقول لي لإن اللقدان قل يا ربي تبقى كرسة لو إنه قال لي أنا جعان وما في معي؟ أنا محلها القلب او اي عمل بتعمليه اي عمل بتعمليه اي مشوار بتعمليه هل عملك خالصا لوجهه او عملك عملك مختلط او عملك لغير الله الله سبحانه وتعالى ربي احب اتي لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا آه. لله عز وجل حتى لو ان الانسان عمل عمل قليل مثل طمرة مثلا مثل هذه طمرة وبدأ يستحضر النيه انا مسكت طمرة دي عشان افراء عشان بها صالح وعلشان لعل الله عز وجل تأتي يوم القيامة الطمر دي ربها ليوم القيامة واشوفها مستجبل أحد من الحسنات تأتيك بهذه النية جبل أحد من الحسنات يوم تعز الحسنات لأن النية ايه ولذلك كم من إنسان يتمنى أن يعمل عملا صالحا لكنه بنية صادقة لكن ما عندوش الإمكانيات لكن يصدق إنسان بيعمل العمل بس ما عندوش النية ذاك يصدق بالنية والثاني لم يصدق بالعمل نفسه لأن هنا يحب أحباء النية أمر شديد في حياتنا تصحيح النية دائماً في كل عمل نفتقد إليها في كل شيء حتى في نومتنا حتى في النوم حتى في, في كل حضور مجلس العلم تحمل المرض حتى ان تعرفين النية في تحمل المرض ان الانسان يكون مريض لكنه يتحمل يعين ويتفق أن صبر الله عز وجل عشان تأخذ وبس وبشر الصابرين والله بهذه النية الصادقة يأتيك المدد والعون من الله عز وجل على إيه على مرضك يعاني الإنسان في أشد اللحظات حتى في مرضه إذا صرح النية مع الله عز وجل يقول يا ربي أصبرني يا ربي اعني يا ربي كل لي يوم ربنا سبحانه وتعالى على ما افطرع ما في قلبي يكون الأمر إيه؟ بصدق النية التي تبت في القلوب لو تتمني ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بعمره يا رب لنا كلنا عمره وصلاه في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم وكانت نيتك تتمني لكن اشياء كثير حالت دون ان تفعلي ذلك بس نيتك الصادقه بلاغتي النيه ما لا تبلغ بالعمل يبلغ المرء بالنيه يحب احب امال يبلغ بالعمل صدق النية لكن احيانا اللسان لسانه ليه والله من اجل عمل كده مش قادر تعمل كذا بس لو كنت صادق فعلا إني لو نية صالحة ربنا سبحانه وتعالى يديك العون على قدر النية الصادقة إذا نقول تصحيح النية دائما في كل عمل وفي كل سلوك في كل سلوك يعني إيه في معاملاتنا بقى دلوقتي مع الخلق في زيارتك في وصالك في ودك لمن تريد أن توديهم في معاملاتك في كلامك في حتى مع مع صديقاتك سلوكك سلوكك بيحتاج الى نيه صادقة انك تكوني صادقة مع الله عز وجل انك تصلحين مع الله عز وجل تصححي نيتك وتصحيحي قلبك وتصحيحي سلوكك وتصالحي معاملاتك علشان اذا ختم لنا ربي نخرج من هذه الدار الدنيا التي مليئه بالشقاوة نخرج من على خير اللهم ارزقني وإياكم أن نخرج منها على خير تصحيح نية دائما يا حبي. في النوم في الاكل احيانا بتبقى عايزه في في الصيام مثلا مش عايزه تسحري مش عايز السحور انكشععانه مش, مش ادى تاخذي شيء راح جايبه كوب الماء او قليل من الماء ولو شرب من الماء تروحي واخذي الشرب من الماء القليل من الماء بتقولي انا بشرب شربه الماء دي في نيته من غير كلام ده السحور اتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفحروا فان في السحور بركه من سمات هذه الامه انهم كانوا لما يفطروا يبدروا الفطور ولما يسحرو يخلصوا فلو استطعت ان يكون اخر شيء بتعمليه في ليلك قبل قبل قبل الفجر ان أنت تسحري ولو بالقليل مش قالت تسحري مش مشكله خدي جرعه الماء وستكون لك جرعه الماء بركه يبارك لك ربي سبحانه وتعالى في صيامك بهذه الجرعه اللي انت بتتصوري جرعه الماء تعمل ايه لا دي سنه ودينيه وأنا باخدها بنيت ان انا باخد امر مهم جدا باتبع هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتصحر على فيه في في السحور ايه بركه فباخد البركه اللي هي في جرعه الماء علشان ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يديني اجد شرب هذا الماء او ادي شرب القليل من هذا الماء تصريح النيه النقطه الرابعه يا في توثيق صلتك بربك لا يكون ثقة العبد بربه الا بالقرآن يا اهل القران يا اهل القران لا يوجد شيء في الدنيا يتعلق به القلب مثل كتاب الله ولو تعلق قلبك بكتاب الله والله لطابت لك الدنيا وأسأل ربي أن تطيب لك الآخرة والله لو تعلق قلبك بكتاب الله ولو تعلق قلبك بكلام الله لطابت لك الدنيا وسطيب لك الآخرة بإذن ربي أما إذا كان الدنيا شغلك عن كتاب الله أقول كيف تكون السعدة يا من تناجي ربك يا من تناجي ربك بما تناجي ربك بما تتغني بما تتغني بتقرأ ايه وانت كده قاعده كده مع نفسك كده وتقولي ايه وايه اللي بتحبك ان انت تسمعيه دايما القرآن كله فاقول يا مرتبط بالقرآن تلاوة وحفظا وتطبيقا وتصريحا وتثبيتا اقول له هنيئا لك اختار ربي قلبك ليكون على قلبك القران اللهم ارزقني الايه اختار لك قلبك قلب ربنا سبحانه وتعالى اختار له القران قلب المصطفى ربي قلب المصطفى ربي فاللهم اجعل من المصطفين الاخيار واجعل قلوبنا بدل ما تحمل او تحمل احقد ولا احسد ولا دنيا ولا شغل ولا ولا اغاني ولا لغو ولا ولا تحمل كتابك يا ربي فإذا أغلقت علينا القبور كنت نورا لنا فيها وكنت لنا رفيقا وكنت لنا وليسا وكنت لنا جليسا وكنت لنا صاحبا في الدنيا وكنت لنا نورا في القبر وكنت لنا نورا على الصراط وكنت لنا شفيعا بين يد رب العالمين يا من تعلم أن ذلك فضل القرآن اقرأ رتل وارتقي زي ما كنت تتعب في الدنيا زي ما كنت بتصرفي في الدنيا زي ما احبك ربي واصطفاك ربي فجعلك محبه للقرآن يا حبيبتي في الله اذا وجدت نفسك محبه للقرآن اعلامي أن ذلك اصطفاء كل انسان بيختار خلق او ربنا سبحانه وتعالى بيجعله على ايه لما خلق له خلائك للطاعه انت تستحقيها ميصل لما ايه بالظبط كده كل ميصل لما خلق لهم. ربنا يسر لك السبل دي يبقى صفاكي صفاكي للطاع جعلك ممن من المصطفين الأخير جعلك من المرتحلات ليس المرتحلات في المرتحلات حتى ولا وأنت غير حافظة لكتاب الله أنت مرتحلة مع كتاب الله عز وجل فدي بداية ثم تنتهي نهاية ثم تنتقل بداية ثم تنتهي نهاية ويكون ذلك دأبك وذلك دأب الصالحين وذالك ذهب الصالحين اصروا يعني دعني واياكم من جعلني واياكم ممن حب كتاب الله فتربعت محبه كتاب الله يعني في قلبي فلا يعلو كلام ربي احد شيء ابدا وجعلت نيتنا جميعا وجعلت نيتنا جميعا للاهتمام بكتابك يا ربي واجعلنا وجعل... ربي واياكم خداما بكتاب الله سبحانه وتعالى وجعلني ربي واياكم خداما لكتاب الله سبحانه وتعالى نقول الارتباط بالقران الكريم وعلى قدر ارتباطك بالقران الكريم على قدر حبك لله من دلائل أنك محبه لله حبك للقران كلما ازددت ارتباطا واقبالا وحبا للقرآن للقران كلما كان حبك لله سبحانه وتعالى هذا دليل يا في كده زي ما تقول بيقول محصله رباط بين الاثنين. نقطة أخرى في التصحيح التوثيق السلة لما أراد أن يوسق السلة، اجعل ايامي كلها، كل لحظاتك ذكرا ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أطيب الأنس يا احبائي التي لا تنشغل إلا بذكر الله، تنضحها كلها، يمر اليوم كله، وهي في ذكر، يمضي تمضي حياتها، وإذا انتهت هذه الحياة خرجت من هذه الدار الدنيا، يمكن الكلمات اللي كلمتها في الدنيا أو الأوقات اللي عشتها في غير ذكر الله قليلة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ من اراد أن تطمئن قلبه، فليكسر من ذكر الله. من أراد أن يكون متأسفا في الدنيا، فليكسر من ذكر الله. من أراد أن يكون ذلك شفيعا له ونورا له في قبر، فليكسر من ذكر الله. وإياك ذكر الله، ذكر الله به تطمئن القلوب وذكر الناس افلاس شدتنا ما بين اطمئنان القلوب بذكر الله وبين الافلاس بذكر الناس لذلك اذا ذكرت الناس أو اذا ذكر او كثر حديثك عن الناس افلستي إذا كثر حديثك عن الناس افلستي واذا كثر حديثك عن عن الله ارتفعتي فشدتنا بين العبد يرتفع بذكر الله وبين انه يهوى الى الأرض بذكر الناس ونسى ربي سبحانه وتعالى ان يثبتنا على ذكره يا رب العالمين النقطه التي تلي ذلك احبائي البعد عن المعصية، هجر المعاصي، هجر المعاصي، من أراد الثقة بالله سبحانه وتعالى، لا نربي لا يحبكم كل خوان، لا يحب يحب لا يحب كل إيه؟ لا ولا كفور. لا يحب ربي سبحانه صاحب المعصية، ولا صاحب الإثم لم يكن في المعصية، إلا إن الله يبغض صاحب المعصية، فكفاك يا صاحب المعصية الله يبغض، ونحن نسعى في محبة الله عز وجل. ونسأل ربي سبحانه وتعالى نقول في كل وقت اللهم نسأل أحبك وحب من يحبك وحب كل عمل وقربنا إلى حبك بتبحثي عن كل عمل يقربك من حب الله سبحانه وتعالى فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم وكل عمل أن يجعل كل عمل يقربنا الى الله سبحانه وتعالى هو لجهدنا في هذه الدار الدنيا النقط التي تلي ذلك أن نقول الارتباط في حياه الإنسان بالتوكل على الله أجمل شيء في الدنيا ان الإنسان يكون بينه وبين الضغطة رباط كل الأمور حياته تصير على التوكل كل أمور حياته تصير على التوكل على الله عز وجل في أي أمور يمر عليك في حياتك اخذوا والله المسألة مثلا أي مسألة من مسائل حياتك شديدة عليكي أو في كرب أو مسألة مش قدرة تحليها أو في مرب أو في بلاء من والله أخذ بالأسباب لكني أفوض أمر إلى من؟ لكنك متوكل على من؟ على القوي العزيز الذي إذا توكلت علي حق التوكل أعطاك ما تأملين ولا تنفذ خزائن رب سبحانه وتعالى فاللهم اجعلنا ممن توكل عليك حق التوكل أخذ بالأسباب وتوكل على, رب وتوكل على مسبب الأسباب رب العالمين سبحانه وتعالى نقطة أخرى يا احبائي في من اراد أن يأتب بالله سبحانه وتعالى تطهير القلب تطهير القلب ما في شكل إن كل إنسان فينا ممكن يحزن أو يدائد أو يزعل من حد أو يختلف احنا بشر يختلف احنا من حد قد يكون في القلب شهيئا وخاصة بإذا كانت لديت هذا الأمر يعني رحم أو صلاط رحم أقول معرفة مفهوم الطاعة تطهير القلب نقطة لي تطهير القلب ومعرفة مفهوم الطاعة الطاعة تقرب إلى الله عز وجل وأي شيء يكون في القلب أي شيء يكون في القلب من أمراض القلب تضعف هذه الطاعة تضعف سيرك إلى الله ولذلك دايماً بنقول بنقول إيه؟ التحلية ولا, الت... ولا الأول إيه؟ التحلية الأول بل التحلية يبقى الأول التحلية وبعدين التحليل يعني ايه يعني نقول عشان اطهر أط... اوثق علاقتي بربي سبحانه وتعالى لازم ارد قلبي عمي اصلا هنزل عليه بقى قرآن واستغفار وذكر وصلاة وقيم وترويح وعبادات اتقرب بيها لله عز وجل ما ينفعش تنزل على القلب ده وانا قاعد اصلي ومقرم واشغل لا لا بد ان يكون مش القلب خالي والعقل متفرق لايه لله الواحد ايه القلب من الان خلي القلب من الآن يقال القلب خاليا عشان لما تنزل عليه آيات الله سبحانه وتعالى تنبل إطراراً ويحيى القلب فيقبل فيقبل العبد على الله سبحانه وتعالى. يبنتي لو زحمة تحرري في مكان هنا فاضي. <تصفيق> اللي تعبان هنا أو زحمة هنا ممكن تفضل <تصفيق> هنا بالنسبة انت أنت أو تعبان حبيبتي آه تعالي. في مكان. شو هي؟ حبيبي؟ في اماكن هنا في أماكن هنا. النقطة التي تلي ذلك النقطة التي تلي ذلك في توصيق الصلاة بالله سبحانه وتعالى محاسبة النفس كل واحدة كده تقف فينا كده مع نفسها وتقول مضى حداشر شهر حداشر شهر من العام الماضي مضى دلوقتي بقى شهر ونصف 11 شهر لنفسك حطي لنفسك كده جدول حساب مع نفسك وقولي احاسبها على ايه احاسب نفسي قبل العمل واحاسب نفسي أثناء, اثناء العمل واحاسب نفسي بعد العمل محاسبه النفس حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسب وتزينوا للعرض على الله عز وجل وحاسب نفسك قبل العمل حاسب نفسك قبل ما تدخلي تعملي في رمضان وحسب نفسك كنت وقفت تقومي بالطاعة في رمضان وحسب نفسك, وحسب نفسك بعد ما يخلص رمضان ويدي كل عمر إن شاء الله ننتهي من, من رمضان حسب نفسك اديتي رمضان كما يحب ربي ويرضى هل أنت من عتقاء بالله عتقاء في رمضان في كل ليلة هل أنت منهم يا رب تكوني من منهم هل أنت فردت هل انشغلت إذا الأمر محاسبة من الآن ومحاسبة قبل العمل وهي الآن ومع أثناء العمل وهي المفروض وهي أنها في شهر رمضان ومع بعد العمل لما نخرج من رمضان هنقعد بعد ما نخرج من رمضان رمضان مع أني النهار المبارح أنا فقط صلت في صلاة الترويح لكن ما أقفت على العياد العبادة مثلا على الوجه الذي يريد, يريد ربي وارضاه فتقصري في يوم ولا في اثنين لذلك أقول لك حبيبتي من الآن مفهوم المحاسبة أن تحاسبي نفسي قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل بتحس بنفسك على ايه على عمل قصرت فيه او عمل قدمتيه وما اخلصتيش نيته لله فيه او عمل عملتي وما قبتيش بيه على الوجه الذي يرضى ربي على سبيل المثال أنت تقومي بالصلاه بتحس بنفسك قبل العمل ازاي بديكم مثال بتحس بنفسك قبل العمل ازاي قبل العمل اني اخد كل شروط الصلاه اقوم بها يعني اهتمي بغطاء بأبع ورزي وأستر نفسي غطي شعري اهتمي بوضوئي اهتمي بالمكان اللي الذي اصلي فيه ما يكونش مكان فيه زخارف ولا لا هو ولا اصلي مثلا وانا بصلي اقول اصلي عند التلفزيون او من ان انا اتفرج على الاسمع كذا وانا بخدت الحكسين يعني اشوف اسمع ده واسمع ده واخفص نفسي بقى الامر اخدته ايه؟ اقول له يا طرق ده انت بتحاسبي نفسك قبل العمل ولا هتحاسبيها اثناء العمل ولا بعد العمل هتعمل ايه بعد ما العمل ده محاسمه النفس على تقصير في حق الله في اي عمل عملتيه عدم اتقان العمل على تسليم الانسان في الصلاه عدم خشوعك في الصلاه عدم دخولك الصلاه بقلب خالي الا من الله عدم اقبالك على الله عز وجل عدم صلاتك وأنت تصلي بين هذا الله عز وجل وقد تكون هذه آخر صلاة كم إنسان صلى صلاة ولم تأتي الصلاة التي بعدها كم إنسان صلى وصلى صلاة مودع ودع الدنيا وخرج ولذلك لما نقول يا من مات على عمل صالح دخل الجنة العمل الصالح بإيه صمت النهار بكام يوم في رمضان لكن أديت الصوم بحق فعلا وقديت الصيام وحفظت لسانك وحفظت جوارحك وحفظت عينيك وحفظت كل ما امر رب سبحانه وتعالى وحفظت قلبك وقديت هذا هذا الصوم على أكمل ما يمكن لكن سبحانه رب العرش العظيم توفى الإنسان في الصحر ما وقت الفطور وقس بيأكل الإنسان بيأكل يعني لسه لم يأتي وقت الفجر تموت نموت الإنسان وهو يقول ده مات صائما ده ما كانش صائم ده كان بيفطأ ده كان, كان بيتصحر لا مات صائمة والله أحبائي سبحان ربي ما وجدت إنسانا أطاع ربي وصار في هذه الدار الدنيا على طاعة الله إلا ما رأيته على حسن خاطئنا. سبحان ربي ما شاء الله من عاش على شيء مات عليه يعيش على الطاعة ربنا سبحانه وتعالى يميت على الطاعة لكن سبحان ربي كنت أقتن يعني أكت في, في الله أكت في الله سبحان ربي كانت ويمكن عايز اقول لكم في امراض كثيرة عندها كثيره جدا لكن كانت صوامه قوامة متصدقه تكفل اليتيم تعرف حق الله عز وجل تعرف حق الزوج ام سبحان رب العرش العظيم في حق مضى رمضان مضت رمضان وكانت تكلمني في التليفون بس كان القلب كانه ينهج ينهج في لهان في القلب لكن هي لسه مش عارفه ان العمر كان خلاص فقرأت بس أنا نجتي ربنا نجتم عليها كده إن شاء الله وأصوم الستة أيام صمت رمضان وصمت الستة أيام وكانت تصوم في اي كانت سحرها خلاص نويت الصيام في الستة أيام وما توفاها الله بهذا الشكل من عاش على شيء مات عليه ولذلك يا من عاش على الطاعة مات عليها من عاش على المعصية مات عليها من من عاش على الطاعة مات عليها وبعث عليها اعملوا ما شئتم اكل يقرب في كتاب الكريم اعملوا ما شئتم يعني سبحان ربنا سبحانه وتعالى بين لنا الحق في كتابه والحق جلي يميز الانسان الحق من الباطل من الحق يعرفه ويميزه مش محتاج يسأل على فكره لان الحق يمس القلب وخاصه اذا كان القلب سليما فيعيش الإنسان على طاعة ويقبضه ربي على الطاعة حتى أين أحياه في فترة الموت لكي يموت على الطاعة كنا نرى من هؤلاء من سبحان الله نفقد أنه قد يحيا مرة ثانية بالمرة أو قد تحيا مرة ثانية بالمرة خلاص ننتظر الوفاة أو سبحان الله بقول الأطباء هذا موت خلاص انتهى مش عارف موت بيسمى الموت, الموت إيه طبعا تعطيني لكن بعد الموت ده اللي الموت الذي يقولون الأطباء يستيقظ ذلك الذي كان فيه الموت وممكن يص... ممكن تصلي وقد حدث وتصلي وتذكر وتكبر وتقرأ القرآن وتقرأ آيات الله بدون لا تنسى آيات الله عز وجل ولم يمضي على ذلك لحظات حتى تقبض وتكون هي بعد ساعة في قبرها من عاش على شيء يا حبي مات عليه؟ من عاش على شيء مات عليه؟ من عاش على الطاعة؟ ولذلك يقوم الإنسان على معصية او على غفلة أو على دمش القلب الله عز وجل ويأتي يأتي يأتي أجل هذا العبد فيكون على ذلك على ذلك. نقول مفهوم محاسبة النفس تكون محاسبة النفس من الآن حتى يدخل العبد في هذا الشهر الكريم هو محاسبة لنفسه يعرف يعني إيه يحاسب نفسه قبل العمل ويحاسب نفسه أثناء العمل وإتقان العمل وازاي يحاسب نفسه بعد ما يخرج من العمل الحرص على أداء الفرائد وعدم التفريط فيها العيز يربط وساق رباط شديد الحرص على أداء الفرائض وعدم التفرط فيها من الآن إلا هيتعود أنه يبقى فرائده صحيحة أو قطها صحيحة لا يفرط في فرائده يكون بعد ذلك ذلك الذي يحرص أنه دايما يكون مفرط ولو قعد ولو جلو مش رمضان رمضان وسنة اللي بعدها ولو عايش مهما عايش وكان إنسان مفرطة في فروضه لن يكون إلا على ذات نساء الله أو قد يكون ربي يريد به ربي التوبة فيتوب إلاهي طوبة النصوحة الحرص على أداء الفرائض وعدم التفريط فيها ومن أعظم الفرائض التي نحرص عليها وفريضة الايه الصلاه الصلاة بعد التوحيد لأن الصلاة هي من أقامها ولذلك على قدر حرصك على صلاتك على قدر خوفك على صلاتك على قدر حبك وخوفك من الله عز وجل هي الصلة وذلك أول شيء, أول شيء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء المسجد لأن الصلاة رضاة بين العبد وبين الله مناجات تقف تناجي ربك كم مرة في اليوم لكي تناجي الله عز وجل بالفروض. بهذه الفروض لذلك هنا نقول الحرص الحرص على أداء الفرائض وعدم التفريط فيها ممكن أننا مثلا على سبيل المثال بعض الناس تنشذل بالحاجات اللي بتشوفها وتقولي ياها دنا نسيت أصل المغرب أو تيجي وقت الصلاة العصر يكون مثلاً في حاجة يعني مشغلة بها تقولي ياها دنا نسيت أصل العصر مشغلة به اللي ممكن يشغلك عن أداء فريضة الله سبحانه وتعالى النقطة العشرة اللي هي النقطة اللي بيقول البعض إنه حسب الع العشرة هي الحرص على أداء الفرائض إذا فرّت في أداء فرائنك فأنت لما بعد الفرائد أكثر تفريطاً النقطة التي تريز ذلك مفهوم حب الله وحب رسول الله عزوجل انك تفهمي يعني إيه أن ن أنني محب لله ومحب للرسول الله صلى الله عليه وسلم إكله وسنه من بعيد صافيين في حياتك ما فيش يعني ما فيش ما فيش ما ضال من بعيد صافيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما كل خير من اراد ان يلتمس الخير لن يجده إلا في كتاب الله وسنة رسوله نبهوكي ولبهوى الناس ولبرأي الناس ولبأكوال الناس أقول إذا كان هذا الذي يقول أو تقوله في كتاب الله فحق إذا لم يكن في كتاب الله ولكنه كان بالهوى أقول هذا باطلا فالحق هو في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع مفهوم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم حب الله يا حبائي إن أقبل على فرائده إن أحب كتابه إن أحب أقيم ليله ليل لمناجاته إن أحب أجلس مجلس يكون حديث فيه عن ربي سبحانه وتعالى إن أتذكر نعمه في أحمد ربي سبحانه وتعالى إن يكون لساني دائما لا يفطر عن شكر والنعم بشكر والحمد لله سبحانه وتعالى أن أكون متأملاً في مخلوقات الله سبحانه وتعالى كل ذلك دلائل محبة لله سبحانه وتعالى وأما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحبة رسول محبة سنته وطاعته واتباع أمره وتأسّي برسول الله صلى الله عليه وسلم وحبة وحياته وتمني شرب من أي من حوض شربة هنيئة مريئة لا نضموا بعدها أبداً وتمني إن الإنسان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراه في الدنيا نسأل الله إن لم نكن نراه في الدنيا فاسأل ربي أن نراه ونشرب من حولي شربة هنيئة مريئة أبدا اللهم اجمعنا معه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين بذلك مفهوم الارتباط نقطه التي تري ذلك يا وهي مفهوم الارتباط بالدعاء في كل وقت إن في كل وقت اضغي زلك وحاجتك بالدعاء إن الدعاء في كل وقت اضغي في كل وقت هو طبعا تقيما نعلم أن ان دعاء الصائم ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى مقبول مستجاب علشان كده طول ما انت قاعده افتكري دعوه وانت صايمة في سر كده قوليها افتكري دعوه الواحده بتعز عليكي افتكري دعوه للمسلمين ان يفك كرب المسلمين جميعا ان يرفع همهم همومهم جميعا ان ربنا سبحانه وتعالى يسرع عنهم الفتن اجمعين ان يغني المسلمين في كل مكان ان يثبتهم على دينهم يا رب العالمين اللهم يرفع البس والشده والكرب عنهم اجمعين ادعي لنفسك نفسك وادعي المسلمين اللهم ادع ماش في مرض المسلمين ماش في كل مريض ماش في أحباءنا وش في مرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم من كان في بلاء في بلاء منهم فارفع بلاءه ومن كان في هم فشرح صدره ومن كان في مرض فاشفي مرضه ومن كان في سقم فاشفي كل سقيم يا رب العالمين اللهم من وقف على بابك منهم فاجب له يا رب العالمين اللهم من وقف على بابك فاجب له يا رب العالمين فاجب دعائه يا أكرم الأكرمين ارتبط بالدعاء يا في كل وقت ان دايما خلي لسانك كذا اتعودي على الدعاء كانت لوقت في, في الله لم انساها مضى على وفاتها يمكن اكثر من بيقول لكم كم سنة يمكن تقريباً يمكن أكثر من 12 سنة أو 15 سنة تقريباً لكن والله أحبك لا أنسى دعائها أبداً وكأن دعوتها حتى كل ما أمر على بيتها أنظر إلى هذا المكان بيت مغلق شائتها مغلقاً أو فيها يعني أحفظها بروح أحياناً لكن ما أنسى هذه المرة أبداً كانت سيل من الدعاء الطيب ما مجرد بس أن ترفع على سمعت التليفون لسانها رطب كلامها جميل دائما تدعي لينا ليك لو اي انسان مثلا, مثلاً زي حالك سيل من الدعاء من الدعوات المباركات الطيبات حتى وهي في مرضها الشديد واشوا الاطباء حواليها سبحان ربي ينهال من لسانها الدعاء بشكل شديد وتوفى في فراشها يا رب يا رب فك أثر من فراشي يا رب فك من من بلائي ومن وش في كل ثقيم يا أكرم الأكرمين من كل سنه بيسأل يقول يا رب يا رب يا رب نسألك ربي كذا نسألك ربي كذا حتى كان هناك أحد من الصحابة من كان يدعو لكل من يعرفه بالاسم واحد واحد واحد واحد دلوا زعوي داعم دلوا زعوي داعم دلوا زعوي داعم فتقول له زوجته صدق دعوهم كلهم مره واحده حمكم الله. طب طلدعوة واحدة فيقول لها في كل دعوة منه منها أدهوها يقول الملك لي ولك مثله. الله ولك مثله. فهو بيدعي عب دعوات متنوعات لكل إنسان مثلا اللي عنداه كرب في بالده. تدعي بدها دي نفسها تتخلي فاعيل يا رب ترزقها ولا دي ابنها في كرب ابنها ما رشى عنده إيه بلاقيه يا رب سبحانه وتعالى يا رب لا, لا يعني ارفع منها وارفع بأسها لذلك نقولي أحب إيه الارتباط بتبع في الوقت النذك ولكل مسنا النقطة التي تريض الخشوع إنك دائما تبقى عندك إخوات وعندك تواضع في نفسك لله وتعلم أنك لا تملك حولا ولا قوه تضعيفة أنت, انت لا تملكي شيئا والله احبائي نحن لا نملك النفس والله لا نملك النفس لما الانسان بيبقى سبحان الله شوف الانسان ما شاء الله لا قوه الا بالله طول بعرض بصحه بشباب وممكن يقع على راسه يتوفر الحال لما يقضي الله امرا ممكن يقع على طوبه ممكن من غير ما يقع ممكن وفر فراشه ولد جاي زر امه مريضة مرض شديد مريضة مرض شديد لكنه هذا المرض الشديد اللي هو الولد اللي دخل الولد أبنى سبحانه وتعالى هو ابن عاد وعلينا أن نرضى وعلينا أن نحمد وعلينا أن نعرف أن كله باجل وان كله بكتاب وان من يصدق ومن يلحق الله أعلم نحن يا احبائي في امتحان كبير جدا امتحان يمكن لما نيجي نتكلم فيه نقول احنا بنخاف أنا كنت عامله لكم امتحان ده عندنا مشكلة كده كيف الناس تعد لرمضان نقول امتحان امتحان كبير قوي قوي كبير جدا جدا كلنا فيه امتحان الدنيا هنقول امتحان الدنيا يمكن في امتحانات كتير من ضمن امتحانات الدنيا امتحانات الاولاد من ضمن امتحانات الدنيا امتحانات الولاد اه يقولوا ايه الاولاد الولاد دلوقتي بقى في الابتدائية مش شديدة بقى في التعليم يعني لحد ما ربنا يوفقه إن شاء الله ويدخل بقى ينجح تيجي بقى بعد كده الأم تقول ده أنا عندي امتحان عندي عندي ولا تنا عندي العادية أنت عندك العادية بتاعي يعني ولا إيه ما ابنها عنده العادية بهذا الامتحان وتيجي واحدة تقول ده أنا ابني عنده السنةوية وتبقى عادة تيجي أو على ما يوفق لهم حتى في الكلية حتى هو في الجامعة الام بتعيش مع ابنائها وهو في الجامعه لحظه بلحظه لو دخل الامتحان بتعيش فتره الامتحان والولد في الامتحان قاعد منامك في الكتابه وهي قاعده في البيت مسكينه قاعده ساجده ركعه ثانيه اقول لها يا حبيبتي امتحان الدنيا ده لكنه صغيرة قوي وارضه صغيره قوي ومعاده بسيط لكن هقول اكلمكم بعد كده عن امتحان الثانيه الاخره مره ثانيه عشان نتكلم فيها امتحان كبير واسع أرضه ايه وزمنه ايه ومين اللي هي سبحانه مين اللي هينقشك من اللي هينتحنك في امتحان الدنيا العب زي زيك يغلط ويغلط لأنه بشر وتغلط لأنك بشر ويخاف وتخافي لأنك بشر إننا الامتحان الكبير اللي احنا بكره نحضره امتحان شديد قوي هو ده اللي لازم نعدله هو الذي كل الوحدة فينا تعرف ان في امتحان كبير لازم تقرب الامتحان ده وهي مستعدة وتقول لنفسها يا رب نجحني في الامتحان الكبير امتحان أكبر يا رب إذا كنت أنا نجحت مع أولادي في امتحاناتهم بتاعت الدنيا دي أقول لها امتحانات نصيبة نجحوا كبيروا وتجوزوا ولا لا ولا هيتجوزوا ولا لكن الامتحان الأكبر اللي أنت تعدي لنفسك فيه نسأل ربي هذا النجاح الأكبر يا رب العالمين الخشوع والإخبال الفوز العظيم نعم النقطه الأخرى في توثيق الصلاة بينك وبين الله عز وجل بالاكسار من الوضوء الإكسار من الوضوء انك دائماً يتعودي انك ما تدخلي تقضي حاجتك الا على بعد كده في طهاره ما تنسي انك تتوضي لان بعض الناس يبقى عمر الوضوء عليهم ثقيل جدا يعني حتى انها ممكن جدا تدخل تقضي حاجتها وتخرج من غير وضوء كوني على طهاره إذا لو إن الإنسان كان على توضى بس فقط توضى فقط وخرج وبعد ما توضى وخرج توفاه الله عز وجل مات على عمل صالح مات على عمل صالح قمض على, على عمل صالح من مات على عمل صالح دخل الجنة يعني الخير توضيتي دخلت الجنة بوضوئك من مات على عمل صالح سبحان رب العرش العظيم استحل ساق الرباط بينك ومين الله عز وجل أنت دائما على الطهارة وأذكرك إذا كانت هذه طهارة الباء الظاهر الب... الب... الب... أصبحت طهارة الباطن طهار الباطن طهار الباطن من إيه؟ من كل ما يغضب ربك سبحانه وتعالى الباطن طه طهر القلبي القلب يعني في طهارة الباطن تزكيه القلوب تطهير القلوب من كل ما لا يحب ربي سبحانه وتعالى ولا يرضى الاكسار من الوضوء النقطة التي تري ذلك في إصلاح طهاره الطهارة, الطهارة. وزين كنا نقول في نسبة التي ترى ذلك غض البصر غض البصر من أعظم الأشياء التي تجد يجد الإنسان حلاوة في قلبه حلاوة إيمان أن يعرف يغض البصر أن يعرف إذا رأى حراما غض البصر أول ما لقى حاجة شيء يعني أقولي طب إحنا ما نشوف أي حرام أقولك ممكن جدا تقع عينك على أي حرام حتى عفوا ممكن تقع عينك على حرام عفوا إلا إذا كنت أنت لأب تجلسي وتتفرجي على شيء حرم ربي سبحانه وتعالى أقول لك غض البصر أمر من الله عز وجل وبما أنه أمر من الله عز وجل فالإتيان بذلك الأمر وهيء هو حبل وثيق بين العبد المؤمن وبين الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنين قل للمؤمنين يغض من أصلي ولما في الآية وقل للمؤمنات يظن من أفسارهن وربط بين البصر والفرج وربط وربط بين البصر والفرج وهي لتحريك لان البصر كثيرا ما يحرك ايه لانه ايه بريد زنا ولانه كثيرا ما يحرك الشهوه فضل البصر اذا كنتي او تريدي ان تحسني او تصحيحي العلاقه بينك وبين الله عز وجل ما تيجي تقولي والله ما جيش واحد مثلا ايه يعني وكانت واحدة تسأل تقولي يعني أنا لما دقيقة مثلًا حد كده ويعني يكون مش محرم ولا كده يعني ما أعرفش أنا ما أفهم شيء أبدًا لو كده بقص كذا قوي قوي كده عشان أنا في قدام بسلاه يعني إذا كان الشرع بيقولك كده غدي بصرك هتفهمي لأنه طبعًا لأنه والله طرنا في كتاب ربي وقول المؤمنات يا من أفسارين وأحترف فروجا كوني على ثقة ان اللي انت بتكلمي بيه هذا الذي تقومي ليس المحبة اي بس مقدر ما اقدرش افهم لو كنت عينيه بحلا كده اهو قلت لها فده راجل لانه دي من امام الارباع واحد مثلا طالب يقول ايه واحدة تقول مثلا بس لا انا ما بفهمش ده انا مش عارفه بيفهمني المحاضره عادي فهمني المحاضره او بفهمني المحاضره او, أو, أو بننقل أل من بعض او كذا اوكي يا بنتي يا بنتي في كتاب الله احل اشياء وحرم اشياء كوني على وعي بما جاء وحرم في كتاب الله حتى تكوني على صلة بالله سبحانه وتعالى وصلة وصيقة عسى الله أن يبالك لك في كل ما أردت كل ما تمنيتي لو الإنسان يا جماعة ربنا يتقل الله عز وجل والله يبالك ربي له في كل شيء والله من يتقل لا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لو ما اتقلتش الله لا يجعل لك ربي مخرج ولا يرزقه وحتى لو رزق القدس سبحانه وتعالى شتان أن يرزق العبد شيئا ويكون ذلك شيء مباركا ولو قليل وأن يرزق العبد شيئا ويكون ذلك الشيء غير مبارك ولو أنت رأيتين أن هذا الحاجة شيء كبير المهم البركة تكون من من؟, من الله عز وجل السعير الجنة نقطة عشر صح؟ ستاشر ما أنا بقول الثالثة عشر السعي الجنة اسعل الجنة اسعلها حبيبتي في الله الجنة حفت بالمكاره صبر ليلة تعبتي سبيلك للجنة صبر لحظة قلمتي سبيلك للجنة صبر لحظة صبرتي سبيلك للجنة صبر لحظة أو لحظات أقمت مع كتاب الله سريعة الجنة تقول الله طرق الجنة ولذلك اسعي لطرق الجنة اسعي لطرق الجنة سئلت المصارع في كتاب الله في حكتين مغفرة من ربكم وسريع إلى وسير قال وسريع لأيه اللي فعل أعمالنا إلى ما من ربكم وجن أرضها عايزه الذين ينتجون بالزرار بالزرار الذين لا يفعلون يلي عايزه تدخل الجنة وبتسأل الجنة الله مزقني وإياكم الجنة هذه سبل للجنة سريع إلى من ربكم وجنّة وعدت لك ايتها من تتق الله للمتقين تكون سبيلك الجنه بهذه الطرق اذا سبيل النفقات باب للجنه باب للجنه النفقات باب للجنه الصدقات باب للجنه الذين ينفقون في السراء والضراء والكاب من المغيض بطأزتي وما أكثر من إنسان بطأ كثير جداً بطأزتي لكن أنت تقولي نفسك إيه ما هو ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم رجعتي على طول بسرعة ما ربي في كتاب الكريم قال سبحانه وتعالى والكاذبين الغيب وأنا مش عايز أأ أبع منهم علشان يجعلني ربي من المتقين عشان جرتنا تمعروها السماء والارض أعطها ربي لمن فك أن تجيس بطهم يوم يخليك رجعت دينه سام يا حبنا المسابقه لا تكون في الدنيا. إذا استطعت أن لا يسبق أحد إلى الله ففعلي. إذا استطعت أن تكوني من الساقين ففعلي. اللهم جنّيكم من اللي... اللهم جعني وإياكم من الذين ساقوا. وإن كانت الأعمال قليلة. لكن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. إذا كنا نقول أسهل الجنة بايه بالنفقه الذين شكوا في السراب والدراق والكذب من الغيب خلاص خلاص كزمت غيزك خلاص كزمت غيزك دين اتكتمت اهو خلاص حطيت بلاستر على بويه وقلبك لسه اسود مليان سواد ولا خلاص هتبتدي تظبطيه والكذب مينا الغيب والعافين عن الناس وهل انت من المحسنين الله راجعكم والله يحب المحسنين مش كده وبعد كده كمان صفاتكم يا ربي يساعدكم تقفلوا الديوك اللي عندكم دي والفراغ اللي بتكاير الله يرضى عليكم أنا نفسي ما بجيبش كالفون ولو جيبت والله يبقى أغلقهم ما لا كل شيء انا افتكرت حد فيكم جايب فرقة معنا أعوذ بالله من الشيطة يا رجل والسعبين الغيب كذبنا ما عايزة ولا عافينا الناس عطيت عن صاحبك ديك ولكن تقفلوه هي نفسها ستة الطيبة الجميلة التي بتقولي لي أنا معي بديك أنت حبيبتي مع لا ويتقول لها سكوتي سكوتي إما أشياء تخذ لأنها نمي الكاتبين هي طبعا كده برد شفتك كادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وكوني من الذين إذا فعلوا ثاحشا أو ظنموا أنفسهم افتقري على طول افتقري ربك على طول في الحال سبحان الله سريعا افتقري سريعا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنبه ومين يخرجون الله ولم يصروا على الأفعال وهم يعلمون شوفوا جزائهم مرة أخرى فاني ايه أولئك جزائهم ايه بمعا جزائهم ايه وجنات هنا بقعوا ايه جنات واحدة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجر العامل انت عامله عند اولاد مش ورجاني عند مولاك يعني اعملي اعملوا ما شئتم اعملي الطاعه تجني الطاعه اعملي الخير تجني الخير اعملي الحسنات هتبقي من المحسنين اعملي القربات هتبقي من القريبين اجعلي اوقاتك وانفاسك في طاعه الله تكوني من المقربين كوني من التائبات الصوت تبكي ما؟ اياه انا اياه انا اياه انا اياه انا اياه يا اياه انا اياه انا اياه انا اياه انا اياه انا اياه اغض البصر السعي الجنة وعندما يذكر الانسان سبحان الله في هذه الايه بذات يجمعت الزلزل والقلوب يا من يبحث عن الجنة عندما يقول الفتقاء يقول ربي في هذه الايه ونعمه ونعمه اجر العاملين ونعمه اجرك يا من عملت لهذه اللحظه ونعمه اللحظات التي تخرج من الدار الدنيا دي بعد بعد شمشقتها لا حزن يا حبايب بعد خروجك من الدنيا يا من كنت عامله بطاعتك لا حزن ولا غن ولا حزن ولا هم خلاص نعشت في ذلك الأمر جنة معرضها السنوات الأرض هنا نقول أسعى للجنة وأحيا معنى ذلك بالقلب القلب مثل كل ما تأتي سبحان الله حال كذا تشد في حياتك أو تديك أو ت أو تتسقى عليك أو يستزيد الأمور في حياتك ولأنا أسعى للجنة معربها السنوات الأرض أنا أبحث فيه عن جنة معرضها السنوات الأرض مهما كانت جنة الدنيا لو كان بيتك تقول والله بيتك جنة والله بيتك الجنة ده لا هيكون جنة بالنسبة لغمسة واحدة ومسيحة بإذن الله في جنة ربي سبحانه وتعالى الارطباب نقول أيضا نقوم من الأمور التي توثق الصلاة بها بالله سبحانه وتعالى الارطباب بالحديث الشريف ومفهومه ومعنيه وهو من الارطباب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم النقطة الأخيرة وهي النقطة الثانية عشر مفهوم معنى الفرار إلى الله اسألي نفسك كده وأنا أسأل نفسي هل نحن ومن يفر الى الله هل احنا في فراغ لله عز وجل ولا فراغ للدنيا؟ الله ما جان من يفر الى الله افروا يا حباء الى الله افروا الى الله يقول ربي له لبيه. افروا الى الله اني لك منه ايه اني لك منه, منه ايه ايه بياري. طبعا في البريات افروا الى الله فرار كل شيء تفر منه تخاف منه الا خوفك من الله فرارك. فرارك وفرارك الى الله عز وجل كل شيء تخفي منه تفرري فرارك منه تبعد عنه الا فرارك من الله كل ما تقولي انا عندي فرار الى الله عز وجل فرار لاهي بالقرب منه لذلك احب إذا من الله عليك بما سبق وتم تعديل سلوكك وأخلاقك وتغيرتي الى القلق السامي ويكون ذلك بنقاط تعرفيها كده في نفسك بتدي تعرفيها في نفسك إيه الأخلاق بقى اللي هي ممكن تعرفيها ان أنت فعلاً وألا على الطريقة إيه بقى الخلق اللي أنت بقى أوه أول حاجة إن أنت تريتي تبتسي بخلق النبي صلى الله عليه وسلم بعدين كذا النقطة الأولى يعني لما نطلع بقى إيه اللي هنطلع منه بالثمرات بال بالخلق باللحن كلامنا فيه في الأول كده وضبطنا أشنا وبتلقينا نقترب من الله وعرفنا محبة الله وعرفنا محبة النبي ونشغلنا بالقرآن ونشغلنا بالله متعلقش نشغل بس بس هتتغير خلقنا يتغير سلوكنا تبدل، حوالنا تتغير ولذلك هتتغير تغيير اخلاقنا ازاي بحث في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واتباعي يبحث عن كل خلق النبي صلى الله عليه وسلم انتوا عارفيني يا احبائي الواحد لما اكون عايز مثلا يبحث عن كذب الغيظ او مثلا الرضا او خلق الصبر او خلق الجود عطاء يبحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر. كيف كان صلى الله عليه وسلم؟ ما أن تقرأي في أخلاق النبي إلا تكتسب منها شيئا. ولذلك من أراد حسن الخلق عليه أن يقرأ كثيرا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. عشان يكتسب الخلق حسن. لأنه كل خلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقا حسن. لذلك نكتسب من هذا الخلق التواضع، التعلم. أخلاق شفتك الله عليك حبيبي نت يعني نتعلم أخلاع النبي صلى الله عليه وسلم سنبتسم التواضع للخلق وعدم التكبر اللهم ارزقني وإياكم ولا تجعل في قلوبنا ذرة من كبر لأن لو كانت في قلوبنا ذرة واحدة من كبر لن ندخل الجنة من أسباب دخول الجنة أن يكون الإنسان متواضعا ومن أسباب دخول النار أن يكون الإنسان متكبرا لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر ولو كان الكبر في حياتك لانك تتمتعين بشيء معين لا يتمتع به غيرك فانت لك شيء معين عندك مثلا عندك نعمه من النعم بتتميزي بالنعمه دي عندك نعمه من النعم قلت لك النعمه دي اللي عندك بتقولي ده حسسني بيحسسني بنوع من كده اهو يبقى اعلاني انه لا يدخل الجنه من كان في قلبه مسقال ذره من كبر لنا اذا كان الذي تتكبري به مالا اقول لك المال مش مالك اذا كان الذي تتكبري به جمال او بصي صوابعك دي وجسمك ده كله للدود كلنا للدود يا احبائي اذا كنت بتتكبري به اي شيء اقول لك لا تملكيه كله زائل لانه ما بكم من نعمه فمن كل النعم في حياتك يملكها؟ ايوه نعم كذلكم الواقعين كل من عليها كل حبيبتي انا وانت بكرة تخيلوا نحن كدنا كده هنبقى تراب هنبقى رمالك بس هنبقى لمن اعدى لذلك ولذلك التواضع لنقلق لما يجي الإنسان يشوف نفسه كده تقول لك لا انا بيتل كده انا ابوي كده انا اهني كده انا كان منش عارفة مين انا كان جدي ما عرفش مين انا كان اقول لها يا حبيبتي في الله ما فوق التراب تراب وأين الجد وأين الجدة وأين الوالد وأين الوالدة أين هم تحت الثرى كله تحت الثرى المفروض لو إنسان. المفروض أن يعني تماما إن من تكبر بذلك فهو جاهلي إنسان فيه قلق ايه جاهليه التوابع للخط وعدم التكبر النقطة الثالثة لو تغير سلوكك بكلام اللي احنا قلناه في المرض السابقة الصدق في الاقوال الصدق في كل الصدق في كل الاقوال وترك الكذب حسب نفسك من دلوقتي احيانا الانسان بيكذب بيظن ان الكلمة اللي يقولها دي بسيطة جدا جدا يرحمكم الله كلمة بسيطة بتظني, بتظني ان الكلمه اللي انت قلصيها دي يعني دي مش كذبة تخلصتي في موقف من المواقف فسهلت على نفسك الموقف بكذبة بسيطة هي في نفسك بسيطة لكن انت كتبت عند ربنا انت في موقف من المواقف بكذبة أنت ما لا خلاص مش هتضر أحد ليه كلمة بسيطة قلت مثلا كذا دي كلمة بسيطة. مش هتضر هي مش هتضر حقا مش هتضر لكن أنت عند الله عند الله صادقة عند الله ي... مريحين، نعم. ما ديها؟ ماشي يمشي بالدور كذا، ماشي يمشي للنظام كذا، ماشي. لا امشي كذا بس حبيبتي خذي مربع مربع. الصدق في الأقوال يا بنتي يا لأن كل ما كنت صادقة سبحان الله الصدق يهدينا البر والبر يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى الفجور. عندما يأتي الإنسان يجدد يجدد صغيره كذبة صغيرة وانت تكتب عليك كذبة ثانية وانتي مكتوبة عند الله كاذبة كاذبة نسال الله لنا نعفو العافية فيا من تظن أن الكذبة صغيرة أو كبيرة أقول لك الكذبة كذبة والكذبة تكتب عند الله انك كاذبة وانشان كده رب ربي أمرنا قال, قال ربي اتق الله وكونوا مع الصادقين في الشيء في الدنيا خليكي تجلبي أبدا النقطة التي تري ذلك في السلوكيات التي تتغيرت بالصفات الأولى بعد الصدخ في كل الأقوال وطرف الكذب البشاشة والتبسم وعدم العبوس من صفات المؤمن يا جماعة أنه دايما يكون بشوش إن يكون مش عبوس أنت عرف الإنسان أنه دايما عبوس كشري كشري كشري ولا كشري طيب البشاشة يقولوا مثلا ده ليس مهما كان عنده لكن تلاقيه إيه لو بصيت في وش ده ايه بشوش كده واخد الامر ببساطه وفي انسان ثاني يبقى عنده أمر مش كتير مش كبير لكن هو واخد الامر بعبوس على طول مقطب الجبين بصي كده لنفسك كنت بصي كده لنفسك في المرايه لو كنت عندك مرايه تبصي فيها اكيد عندك مرايه كبر بصي لنفسك كده وانت بصي بصي في وشك كده وانت مقطبه ووشك وانت مكشره وحش يعني شكله صعب شويه صعب شويه وشوفي بقى في وجه اخيك صادق يعني لو ما عندكيش فلوس ولا عندك قدره ولا عندك اي حاجه تعملها لكن لو لقيت واحد بقى وانت من كده او بيتك دخل عليكي وانت ازاي كل ولا تقول لحد في البيت ازاي ولا ازيك ولا بتاع مش ولكن كده ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك إن يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك هكذا كان هناك من يكون هناك الله يكون هناك من يكون هناك الله يكون هناك من أن هناك من يكون هناك من النقطة الأخرى من الصفات التي تكتسبيها من ما سبق. لو كنت كذا يبقى أنت ماشي في الخط الصحيح والطريق الصحيح اللي أنت دخله بيبع على أبواب إن شاء الله الجنة يا ربي أبواب تفتح فيها أبواب الجنان وتغلق فيها أبواب الإيه أن ال ال فيها الشياطين إنك تبتدي فقاه تتعلم الحلم وكذا من الغير وجهدي نفسك في كده ومن دلوقتي قول يا رب اعني ما تفتكريش بان الناس كل انسان لما يبقى مثلا صايم رمضان جه على فكره يوم هو ليه متنرفز كده تقول لك اصله هي ليه متنرفزك اصلا صايم يعني المفروض ان الصيام يعلمنا ايه ان الصيام باب للجنه فبما ان الصيام باب للجنه يوم يعلمنا ايه الصبر يعلمنا الصبر وبما اننا هنتعلم الصبر يبقى برده نتعلم الايه الحلم وبما اننا هنتعلم الحلم يبقى علينا علينا اننا نتعلم ايه كظم الغيب وعدم الغضب مش ممكن ما فيش حد مش هيغضب استحياء لا بس في فرق بين إنسان هياغضب وعينها يروح فايء لنفسه والذين الذين التقوى إذا مثلًا طائف نشروا تذكروا فإذا هم يبصرون والتنين وإخوانهم إيه يا ثم لا التنين لما ييجي الإنسان آه هنغضب هنغضب أو ممكن هتتغاضي هتتغاضي ممكن بلاحظة عقل الشريعة حتى ممكن هتلاقي الليل قدامك مثلا استفرزك او عمل كده او غضبتي وكده لكن تروح عما قوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ابتقوا مجرد ما يحس ان اللي مص في الشيطان مش بقى مس الشيطان ان انت تقول ايه انا بقى علي عفريت ولا انا عندي ايه لا مش كده حبيبتي لا مش كده ابدا يعني انا لك كل ما يجيلك حاجة كده استهز بالله من الشيطان الرجيم واستغفار إليه. واستغفار دي باب بنات باب لفتح من أبواب التي تفتح بها الجنة أكثر من استغفار من أبواب التي تفتح بها الجنة لأن من نعم ربي سبحانه وتعالى علينا إنه منحنا الاستغفار ولذلك تسلط علينا الشيطان بالمعاصي وأهلكناه بالإيه؟ شوفي المفتاح يعني تسلط علينا الشيطان بالمعاصي يا بليحة أخذ مربعة من هنا مربع كده. لا. كده. من فضلك. لأن دول آخر. لي هنا يا حبيبتي. بنظام بنظام طوبة لمن ملأت صحيفته بالإيه؟ يبقى أنه نقول آفة أنه نقول الحلم وكظم الغير. وعدم الغضب. والبحث في آفات اللسان. افات اللسان اي من اللحم من الفاكهه المحرمه احنا دلوقتي في فتره في فاكهه محرمه هو في فاكهه محرمه يا بنات فاكهه المجالس الغيبه والنميمه اللسان الغيبه والنميمه والقذف والكلام في الخوض في الباطل والخوض في الباطل كل ذلك من الفاكهه المحرمه في المجالس حتى ان بعض الناس ظن ان هذا في حياء قلوبها ناس رب سبحانه وتعالى ان تحفظ لسانتنا علينا يا رب العالمين افات اللسان مضر افات اللسان ولذلك لما تيجي تشوفي نفسك في تمشي على الخط السليم هتلاقي تجدي حتى وقتك كله وقتك كله مو م... يعني مشغل بايه بالنافع تجدي كل وقتك منشغل بالنافع يا اما على الاستغفار يا اما على أيما حتى لو مرتعمش أي حبة خالص أنتي مستلقاة وأعده لسانك حتى وانتي مش حتى وانتي سبحان الله في في استقاء بتجدك أنك مستلقاة لكنك تقول إيه؟ استغفر استغفر, استغفر استغفر استغفر الله لأن ما أكثر زنوننا وما أكثر تكسرنا وما أكثر معاصينا نحتاج إلى غسيل الثوب يا أحبائي يحتاج إلى غسيل شديد مليء بالنقاط السوداء. اللهم طهر قلوبنا وطهرنا من الذنوب يا رب العالمين إذا صفات لو أجتيب أنت الأمر ترى إيه تلت الحالة تشفى فات اللسان وضررها النقطة الأخرى انتقائي الكلام الحسن كان ينطقع طيب اللي إيه بمعنى ان الإنسان لما يبقى الإنسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بقى لسانه حلو أقوله لسانه حلو أقوله طبعا هو لو لسانه حلو أقلبه حلو لأن ما قل اللسان ينبع من ينبع يأتي على لسانك ما في قلبك مغارف القلوب كل ما يكون اللسان كل ما يكون القلب جميل تجد اللسان حلو بيطلع كلام جميل كل ما يكون اللسان سيء كل ما يكون المسألة فيها ايه نسأل الله العافية العافية الكلام الوفاء بالعهود والوعد. الوقار والسكينه ان الانسان لما يكون عنده الصفات السابقه اللي احنا كلمنا فيها اللي واتعلمها هتجري من خلقه اني عنده وقار وعنده سكينه ادب مع الله عز وجل ادب مع الله سبحانه وتعالى من الخلق الذي يكتسب الانسان في ذلك الامر يا مديحه بنا معلش تعبي بس معلش يا تعبتي لا هي بها تنظر. أخلي حالي يستعليك ولا أنت لا لا خليها هي بتنظر. خليها هي. نعم. طيب ماشي. هم البناتنا. أنا عارفة ما بيعرفوش. تعليقوا لهذه. تعليقوا لهذه. تعليقوا لهذه. تعليقوا لهذه. وأخذ عليها. أغفل كده. وأغفلوا الباب المباشر كده. تعديل السلوك والأخلاق. الأدب مع الكبير ليس مننا يا أحباي. <تكلم> لما تيجي شوفك تسلتي القلاخ الجميلة دي هتجدي ليس منا ملما من يأكل كذل، لو متأش عندك التوقير الكبير فأنت لست محتاجة تكتسب بسلوك الإسلام الحق عشان يتعلم ذلنا، الأدب الكبير السن والأدب الأهل العلم، الأدب الكبير السن والأدب العلم من الأشياء أو الصفات للإنسان مفروض إنه يعرف إن هي بقيت سبحان الله صفات جميلة في حياتي، خفض الصوت وقلة الكلام. مديحة تعالى أقول لك برض